يا وجودي وجد من صاح يبكي والديه كل ما ناظرت حاله وهمومك تحتويك ويا وجود اللي من الشوق قلبك يهتوي والبلنه ما يحبك ولا هو يهتوي كل ما تنصاه بالوصل والحب النزيق صد عن وصلك وحبك ولا قد لد فيك كل ما تنصاه بالوصل والحب النزيق صد عن وصلك وحبك ولا قدلت فيك وانت ناسيته وقفيت قلبك سج وضاقت الدنيا بوجهك وضيمها عليك وكان تبغى شوري العشق دربه لا تجيه العواذل في طريقك وقدمك تحتريك فالظلام وفي قفل الليل سودان الجي السدون اللي من الشوف متعب بيديك فالظلام وفي خف الليل سودان الوجيه يفسدون اللي من الشوق متعبه لك بني بالنميمة وظهرك تكتفيه واكبر مناهم تفرذبكم وتضحك عليك وانت يلي مالك مع البشر زين وشبيه ارحمل لي من عن الوقت يشتاق ويجيك ما يدور غير قربك وهجرك ما يبيه وان تكفي عنه وتروح للي ما يبيك وكل ما صديت قدمه من الحب النزيه قال جعل الله على الوصل والحب هديك